سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحيى الله إخواننا الأفاضل في الغرفة المعروفة بنشر العلم ونشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفة القرآن الكريم بالقسم المغربي وحي الله المستمعين وحي الله القائمين على الغرفة نستأنف إن شاء الله دروسنا في الحديث وفي النحو وطبعا سيكون كالعادة الجمعة والسبت والأحد في أحاديث البخاري وأما يوم الاثنين فسيكون إن شاء الله مع المعهد درس النحو وقد وقفنا على النواصب على النواصب ونتابع إن شاء الله الآن كالعادة ودرسنا اليوم هو الدرس الخامس والتسعون وكالعادة لا بد أن نذكر بين يدي كل درس فائدة حديثية ولا بد لفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالوسائل المتاحة والصحيحة فمن أعظم الوسائل التي يفهم بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الحديثية أو قواعد التحديث كما سماها بعض العلماء وطبعاً الكتاب الذي نتدارسه مع أخوتكم كتاب صحيح البخاري أو الجامع الصحيح الجامع الصحيح لكن الجامع الصحيح يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يفهم الإنسان رسم البخاري ومنهاج البخاري وعليه فلا بد أن نعلم أن هناك من قال بأن البخاري فيه أحاديث منتقد عليه وكذلك مسلم قبل هذا وذاك كان كما يقول الإمام الشافعي لا يقدم على الموطأ شيء ثم بعد ذلك قال هذا قبل البخاري ومسلم لكن العلماء تلقوا الصحيحين بالقبول فالبخاري ومسلم تلقتهم الأمة بالقبول والمراد بالأمة يعني علماء الشأن علماء الفن لأن عندما نقول تلقته الأمة بالقبول كما يقولون أيضا هذا الحديث وإن كان من جهة الإسناد ضعيف لكن الأمة تلقته بالقبول ما مراد بالامة المراد بالامة هم علماء الحديث علماء الشن ولا يقال علماء الفقه ولا علماء أصول الفقه ولا علماء النحو ولا علماء البلاغة لماذا؟ لأنها توجد أحاديث تلقتها الفقهاء بالقبل أو تلقى الفقهاء بالقبل ولكنها لا تساوي بصلة كذلك هكذا في النحو وهكذا في أصول الفقه فإذن عندما يطلق مثل هذا الإطلاق فالمراد به أهل الفن كما قال ابن دقيق العيد وكما قال علماء الشام أيضا فاليوم إن شاء الله نتكلم على من انتقد الصحيحين من هم نقاد الصحيحين يعني نقاد أحاديث الصحيحين لقدان يكونوا معروفين بأنهم من علماء الحديث الجواب نعم المعروفون من نقاض علماء الحديث من المتقدمين والمتاخرين من أهل السنة تعرضوا بالنقد أو تعرضوا لنقد أحاديث وإياه معدودة على رؤوس الأصابع كما سترون إن شاء الله تعرضوا لنقد أحاديث الصحيحين ولكن بعلم وعدل وهؤلاء العلماء لا أريد أن أقول فلان وعلان وتلان الآن كل يوم يطلع علينا واحد يعني يقول بأن البخاري في أحاديث مكذوبها البخاري في أحاديث موضوعها وتأتي من تأكل أيضا بثديها وتقول خديجة البيطار وغيرها يعني ويفتعلون في أحاديث البخاري هؤلاء لا يلتفت إليه إنما الذي نقد أحاديث البخاري بعلم وعدل هم أربعة افهم هذا جيد هم أربعة فعلا كان النقد نزيها وكان النقد رصينا وكان بعلم وعدل وحكمة وتبصر وبيان وإلمان وطبعا الصنعة من صانعها ما ينبغي أن تكون بماذا أن تكون هكذا تلقى على عواهنيها، فأول من تعرض لنقد أحاديث البخاري إمام العلا علل الحديث أبو الحسن الدارقطني، أبو الحسن الدارقطني ألف كتابين، أحدهما الإلزامات وثانيهما التتبع وأما معروفان. وقد طبعا بتحقيق المحدث الشيخ مقبل الوادي بتحقيق محدث اليمن الشيخ مقبل الوادي وطبعا الحافظ محجر لن يسلم للدار قطني كل من تقده بل ناقشه الحساب إلى صحار التعبير. ورد عليه بعلم في كتابه القيم المقدمة المعروفة بهذه الساري هذه الساري مقدمة فتح الباري ولم يسلم له إلا القليل لم يسلم له إلا القليل فإذا أول من انتقد أحاديث البخاري هو العلامة الحافظ الهمان أبو الحسن الدارقطني في كتابي الإلزامات والتتبع يعني التتبعات الإلزامات لكن الحافظ نحجر تتبعه أيضا وناقشه وألزمه تتبعه وناقشه وألزمه ولم يسلم له إلا القديم وكان الحق مع من مع الحافر ابن حجر رحمه الله تعالى وطبعا أيضا أبو الحسن إمام هذا الفن هو مأجور فيما قام به العالم الثاني من هو أبو الصدر محمد بن أبي الحسين أبو الصدر محمد بن أبي الحسين ابن عمار المعروف بالشهيد المعروف بالشهيد وهذا كتابه معروف كتاب علل الصحيح مسلم كتاب علل صحيح مسلم والكتاب طبع أخيرا بتحقيق لا بأس به وهو أيضا قد تعقب عليه ما تتبعه ما تتبع به على مسلم ما تتبع به مسلم تعقب عليه ولم يسلموا له إلا الشيء القليل فإذن هذا هو الثاني الأول أبو الحسن والثاني من أبو الفضل محمد ابن أبي الحسين ابن عمار المعروف بما بالشهيد في كتاب سماه ماذا سماه؟ عيلة صحيح مسلم والثالث أبو علي من أبو علي هذا؟ أبو علي الغساني الأندلسي وكتابه رائع أيضا سماه المشكل وتبيين المهمل المشكل وتبيين المهمل وعقد فيه فصلا طويلا واسعا نبه على الأوهام التي وقعت في صحيح مسلم عقد فصلا طويلا وقد أفرد هذا الفصل بالطبع وطبعا أيضا أجيب عن جميع ما أورد من الأوهام بأجوبة معتبرة أجيب بأجوبة معتبرة فلذلك هذا هو ثالثهم رحمه الله تعالى من هو؟ أبو علي الغساني الأندلسي في كتابه المشكل وتبيير المهمل قلنا عقد فصلا واسعا في التنبيه على أوهام من؟ على أوهام وقعت في صحيح مسلم ولكن تتبعه وأيضا تتبعه في جميع ما تتبع وأورذا من الأوهان تتبعه تتبعا معطبرا وأجاب عليه بأجوبة معطبرة وطبع أخيرا هذا الفصل في كتاب تجدونه هنا في المكتبع فإذا وطبع حتى عندنا بالمغرب بأمر بأمرين من وازر الأوقاف، ثم أيضا رابعهم من رابعهم الشيخ محمد محمد ناصر الدين الألباني تتبع وما في مواضع من سلسلة الأحاديث صريحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة. وفي تحقيقه لمختصر صحيح مسلم هذا المنذر وأغلب تعقبات وانتقادات الشيخ الألباني افهموا هذا جيد افهموا هذا جيد أغلب وأعقب وأغلب وأكثر انتقادات الشيخ الألباني تنصب على ماذا على رواية أبي الزبير على رواية أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أبو الزبير هذا فيه كلام طويل وسال فيه مداد كثير هل هو فعل مدلس أم لا فهناك من ألف رسالة وأثارة هذا الموضوع وقال بأنه ليس بمدلس وهناك من دافع أيضا واعتبره بأنه ليس مدلس أبدا ليس مدلسا أبدا والصحيح إن شاء الله هو مدلس وقد برأنا على ذلك الأئمة قديما وحديثا فهو إذا روى عن جابر ولم يصرح بالتحديث، وقد اطلعت على بعض الأبحاث والأطاريح وبعض الرسائل الصغيرة وطبعا كل ينفق بما عنده وهذا العلم كما أقول لكم دائما غالبه على الاجتهاد وقواعده ليست من القواطع إنما أغلبها الاجتهاد قد يضعف الرجل هذا الرجل وبالتالي تجد أيضا من يحسنه ومن يوثقه ومن يصدقه ومن ومن فإذا الأمر يتعلق بماذا إذا كان الإخلاص والصدق والاجتهاد ثم توصل إلى النتيجة فإن شاء الله مأجوب فإذا قواعد التحديد إجتهادية فلا ترديع ولا تفسيق فيها فعليه فأبو الزبير على الراجح مدلس ولذلك انتقادات الشيخ الألباني كلها منصبة ولسيما في صحيح مسلم منصبة على رواية أبي الزبير لأن أبي الزبير أكثر من روايته من؟ مسلم مسلم أكثر من روايته وتعقبه بوقاحة تعقب الشيخ الألباني رحمه الله بوقاحة وجهل فاضح محمود سعيد مندوح في كتاب طبعه باسم تنبيه المسلم لاعتداء الأرضان على صحيح مسلم أو لتعدى الأرضان على صحيح مسلم تنبيه المسلم إلى تعدى الأرضان على صحيح مسلم وفي الحقيقة أبان فيه عن جهالة وجراءة وما قيل فيها فالرجل كتب رسالة للشيخ الألباني وتجدونه في مقدمة أداب الزفاف يقول إنه لم يعرف علم الحديث إلا من خلال محاضراته ومن خلال كتبه ومن خلال رسائله فلولاه ما وضع سواد في بياض في علم الحديث ثم بعد ذلك يأتي وينتقدوا يا عبذا لو كان ينتقدوا لأن الشيخ الألباني ينتقدوا بعلم الشيخ الألباني ليس معصوما ولا هو نبي الحديث ولا غيره الشيخ الألباني يصيب ويختب بل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يشكر من ينبيه ويشكر بعض الطلبة وهم صغار فيشكرهم ويذكر أسمائهم في الكتب فإذا فعل الشيخ رحمه الله تعالى تعقب في السلسلتين الصحيحين كما فعل في مختصر صح المسيل المنذري ولكن جاء هذا المدعوم حمود سعيد مندوج وكتب هذا التنبيه وكتب هذا التنبيه ولكنه من باب الاستهزاء بالشيخ الولي كما فعل أيضا هذا السقاف حسن السقاف وقد بينا عدة مرات أن هذا الرجل هذا ليس له سقف في الظلام والله لا تستطيع أن تحكم على الشخص هل هو رافضي أم هو جهمي أم هو معتزلي أم هو, هو خليط عجيب من ذلك كله فلذلك بجراءة وبوقاحة وبحقد دفين وبحسد أكل أمعاءهم يطعنون في الشيخ الألباني ولو كانت لهم قوة لقلنا يطعنون لقلنا يطعنون فيه وليس يطعنون فقط ولكن الشيخ الألباني يعلم الجميع أنه في علم الحديث كان آية وكان مجددا وكل من يكتب في علم الحديث فمصحفه كتب الشيخ الألباني ومن لغى فلا جمعة وكل الصيد في جوف الفرا ولا يعني هذا أننا نقول بأن الشيخ الألباني لا يخطئ لا ولا هو يقول هذا عن نفسه أبدا على كل أنا لا أتطرق لتناقضات الثقاف البالية ولا أتعرض أيضا لمن رد علي بكتاب أحد الصحفيين أو الصحفيين سماه ويلك آني. كفر فيه الشيخ الألباني إنما مُشِير إلى هذا الكتاب تنبيه المسلم، وهناك بإذن الله عز وجل تصدى له بالرد شيخ المحدث أبو معاد طارق بن عوض الله في كتاب سماه ردع رضع بالعين بالعين رضع الجاني رضع الجاني المتعدّي على الأضمن ردع الجاني المتعدي على الألباني، والكتاب مجلب، هذا هو كتاب مجلب، ردع الجاني على ماذا؟ ردع الجاني الم المتعدي على الألباني، المتعدي على الألباني. لكن للأسف هذا الكتاب سطى عليه على الحلبي ونسبه لنفسه وشكاه الشيخ ناب موعاد. لمشايخه وكتب رسالة تجدونها على النت يشكو هذا الرجل وقال كتب كتابا وسط عليه لو غير العبارة كما يقولون صرقة الجلية وليست خفية لو غيروا العبارة لقرن الرجل ربما الأفكار تتشابه ولا زال السلفين قلوا بعضهم عن بعض نقل ولكنه يشير أو أقل شيء يجعله بين قوسين مما يدل على أنه ماه كلامه ليس بكلامه فإذا مصطى عليه وشكاه شيخنا ثم جاء أخونا وصديقنا الشيخ خالد الحالك وفضحه فضحه فضح الحلب فيما يمارسه من الصليقات تحت عنوان السيف الذهب الحاد السيف الذهب الحاد لسرقات الحلبي ومنها كتاب النجم الطارق في كشف سرقات عن الحلبي لكتاب طارق وقد أطلعني صديقنا الشيخ خالد على مشروعي فبح هؤلاء يعني حبله لو يسميه لصوص النصوص لصوص النصوص هذا باختصار الذين تطرقوا لكتبي أو للصحيحين نقدا بعلم وطبعا لا يشترط أن يكون قد أصاب في كل ما عقب على الصحيحين فقد رأيتم أول من عقب عليه علي أبو الحسن الدارة قطري ومع ذلك انتقده وتعقبه الحافظ ولم يترك له إلا الشيء القليل إلا الشيء القليل واضح ألا؟ إذن هذا باختصار أما هناك من تعقب الصحيحين كأحمد الغماري أحمد الغماري تعقب أيضا الصحيحين ولكن بهوى وتعقبه أيضا شيخنا عبد الله الغماري عنده آيات زعم وأحاديث يعني خالفت كما يسميه هو خالفت ما يريد أن ينشره واسمها شاذة حديث شاذة ويقول هذا الشذوذ من نوع آخر غير الشذوذ الذي يتكلم عليه علماء الحديث وألف في ذلك جزءا صغيرا هذا كله لماذا لهاون في النفس لهاون في النفس أما هؤلاء الذي ذكرنا لكم فكان هدفهم وقصدهم الوصول إلى الحق كان هدفهم وقصدهم الوصول إلى الحق ونقف هنا وغدا نتابع إن شاء الله باقي الفوائد فليتفضل أخونا بالصبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره باب قراءة القرآن هذا باب قراءة القرآن يعني مطلقا لم يقول مع مس المصحف أو بدون مس المصحف وإنما الكلام على الإطلاق هكذا جائز يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن حتى ولو كان جنوبا وللمرأة أيضا حتى ولو كانت نفساء أو كانت حائضة لماذا؟ لأن هناك رصوصا كثيرة تبيح القراءة بل وتبيح مس المصحف كما سيكون إن شاء الله نقول الإباح نقول الجواز الجواز وأنتم تعلمون أن سعيد بن المسيئ بل وسعيد بن جبيت عندما سئل أيقرأ القرآن الجنب والحائض وفي رواية أيقرأ القرآن الجنب قل ويحك وفي رواية ويلك كيف لا يقرأه وهو في جوفه كيف لا يقرأه وهو في جوفه وسيدنا عمر عندما دخل آل المرحاض وخرج وقيل له يا أمير المؤمنين ألا تتوضى لعلنا نسألك عن آية من كتاب الله فقال من أفتاك بهذا أموسيلم أموسيلم أفتاك بهذا وأكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الرسائل إلى هذا إلى الكفار وفيه ويا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربعا من دون الله فإن تولوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنها مسلمون هذه كانت تكتب لمن؟ لليهود، النصارى المجوس المشركين وكانوا يقرؤونه وابن حازم يقول من الذي أباح لكم أن تقرأوا آية؟ هل هناك نص على كونكم تقرؤون آية؟ وبعض الفقهة للأسف منع مطلقا وبعض الأسف بعض الفقهة أباح مطلقا والبعض الآخر أباح الآية ونصف آية فقال لهم أي آية تريدون قول تعالى هذه الآية التي ذكرنا أم آية الدين أم آية الكرسي فيها ثمن نصف آية مدهامة آية كيف تقرؤون نصفها؟ كيف تكرون الإصفاء ثم أيضا قال لهم مدل على ذلك إذا كان المنع وما مستدل به الشافعية لا يمسه إلا المطهار ربنا عز وجل لم يقل لا يمسه إلا المتطهرون من شهد لك أنك مطهار هؤلاء من أولئك الملائكة بدليل تنزيل من رب العالم وإلا فمن شهد لك ثم لا تنسوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عندما حاضط قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعل كل شيء غير لا تطفي بالبيت يعني يجوز المرأة إذا كانت حائضاً أن تدخل المسجد وتسمع الدرس وتجلس فيه وكانت المرأة التي تقنم المسجد تبيت في المسجد وطبعا المرأة عندها عادة وكذلك كان الشباب يبيتون في المسجد منهم عبدالله من عمر وطبعاً لا يداني احترم ولم يقول له النبي يصرص مشيئة بل أكثر من ذلك هل ربنا عز وجل عندما يقول لا يمسه إلا المطهار هل مراد به هذا الخبر أن النهي النهي ليس نهي لأنه لم يقول لا يمسه لا يمسه لا يمسه لا يمس لا يمسه قال فلو كان نهيًا لكان كان النهي للتحريم ولو كان خبرا فأخبار الله لا تتعطل إذا ماذا يقول هذا هذا المراد به الملائكة المراد به الملائكة ثم أضيف إلى هذا الطباعة الراقية للمصحف الآن في زمننا إذا كان خبرا هذا في الآية أين تتين في مطابع النصارى مطابع النصارى وأنتم تعلمون كما سيأتيكم إن شاء الله في صحيح البخاري أن سعيد بن جبير وغيره من بعض السلف كما سيأتيه البخاري إذا أراد مصحفا أرسل جارية لو وهي حراير فتأتيه بالمصحف وتأخذه من علاقته المهم تأتيه بالمصحف بل سعيد بن جميل قال كان إذا أراد أن يكتب مصحفا كلف نصرانيا وفي نوايا كلف مجوسيا المجوسي يكتب المصحف وأيضا سيأتيكم في صحيح البخاري لا بأس بقراءة القرآن بقراءة سورة البقرة للجنوب وكان عبد الله بن عباس يقرأ السورة البقرة وهو جن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله يسمى الله ويقرأ ماذا خواتم سورة آل عمران، وآية في آيات الحجر سورة الحشر وكان يقول آيات الأذكار ويسمي الله تعالى، فإذا فعل الجواز نعم. لأن البراءة الأصلية هكذا الجواف وكل ما ورد من الأحاديث لا يصح إلا حديث هو معروف حديث عمر هذا حديث على ما فيه ولكن تلقت هذا الكتاب الأمة لقبون فقال العلماء إنما إذا قلنا بصحته وهناك طرق أقل أحواله أن يكون حسناً قالوا بأن هذا الحديث إن صح لكن ما المراد بالمعنى؟ وأن لا يمس القرآن إلا طاهر وما المراد بالطاهر؟ هل الطاهر اللي هو مسلم غير مشي مشرك؟ المشرك نجس؟ أم المراد بالطهارة الطهارة الكبرى؟ أم المراد بالطهارة الطهارة الصغرى؟ فالصحيح إن شاء الله الجواز الصحيح الجواز الأفضل أن يكون الإنسان على أفضل هيئة وأفضل حالة وأفضل صورة عند تلاوة القرآن لكن عندما تريد أن تمنع مدد دعك من أقوال الناس بل الصحيح الجواز والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسائل وفيها القرآن وطبعا تقع في يدي ويرسلها لمن؟ يرسلها للمن؟ لليهود ويوصلها للنصارى ويوصلها للمشركين ويوصلها للمجوز ومع ذلك لم يقل أحد بأنه لا يجوز إنما هذا كلام الفقهاء تقول لي الفقهاء أو شيء من هذا القبيل أقول لك أعطني دليلا هذا لا يصح إلا هذا الذي ذكرناه لا يمس القرآن إلا طائر ما مرابي الطائر؟ هل مرابي المسلم؟ أن المراد به أبطار الكبرى أن المراد به أبطار حدد حتى إذا قلنا أن الصحيح لكن الفهم إذا قلت بأنه المنع قد يكون الفهم قبيحا فلذلك قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وهنا شراح الحديث بعد الحدث قالوا المراد به الأكبر أن الحدث الأصغر. هناك من حاول أن يقول به الحدث الأصغر أما مص المصحف يمنعون تقليداً لماذا؟ تقليداً لفقهائه تقليداً لفقهائه لكن يبقى باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ما المراد بغيره؟ ركزوا لي هذا في عنجين باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ما المرأب غير الحدث حق الحدث يعني غير الحدث ما يكون مضمة للحدث غير الحدث ما يكون مضمة للحدث وهو النوم وهذا الذي رجحه كثير من العلماء لأنه مطف على من مطف على باب قراءة قراءة القرآن باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره فيكون وغيره من ماذا؟ وغيره من؟ ما يكون مظمة الحل هذا أحسن ما قيل فيه أحسن ما قيل فيه هناك من قال باب ما يخرج من الحدث وغيره يعني من الذكر لكن هذا بعيد ولكن غير الحدث قلنا ما يكون مضمةً للحدث مضمةً للحدث واضح؟ ولهذا التابع الآن وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام آه ركزوا معي جيداً في مسألة القراءة في الحمام لا بأس بالقراءة في الحمام ما المراب بالحمام هنا؟ هل مراب اللحام؟ الجواب لا وما هو الدليل على أنه ليس المرحاب ما هو الدليل لأن المرحاب الأصل العادة أنك إذا دخلت تغلق ماذا تغلق المرحاب وإنما الحمام يدخله العامة ويدخله الناس فيدخل الرجل ويجد ماذا يجد الناس هناك هل يسلم عليه فالمراد بالحمام ليس هو الملحار نعم قال وكتب الرسالة على لا قال ماذا قال عيد وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام لا ما قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره قلنا وغيره شنو يا ما يكون مظلنا ما يكون مظلنا وقل مربي الذكر والسلام والدعاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. ولكن هذا بعيد، هذا بعيد. يعني كل ما ما يسمى ذكرا كل ما يسمى ذكرا يشمله قوله ماذا وغيره وغيره. ولكن الصحيح قلنا هو ما ضمن للحدث. نعم. تابع الآن. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام آه نعم لماذا خص الحمام هنا دون غيره لماذا خص الحمام قال لا بأس بالقراءة في الحمام لماذا خص الحمام ها؟ لا لأن قال باب لا, عفوا لا بأس بالقراءة في الحمام لأن القارئ فيه كيف يكون يكون محدثا هذا في الأصل غالب يكون محدثا ولذلك ورد في سنن سعيد بن منصور هذا الأثر مغصوبا وصله سعيد بن منصور وفي إن حماد بن أبي سليمان قال سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال يكره ذلك سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فماذا قال يكره ذلك معنى أن القراءة فيه مكرهة والسبب هذا هو قول الأحناف وهذا هو الذي رجحه والصحيح أنتم ترون أن البخاري خالف الأحناف وقال لا بأس بالقراءة في الحمام بينما الأحناف ماذا قال؟ قالوا بالكرار وليس كل الأحناف قال لي أبو حنيفة وخالفه ماذا تلميله من محمد الحسن وكذلك شيخه شيخ محمد الحسن خالفه أيه وخالفه أيضا مالك فقالوا لا بأس بالقراءة في الحمام ورد أن علي بن أبي طالب على فيه في الأثر قال بأس البيت الحمام بأس البيت الحمام لماذا ينزع فيه الحياء بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا تقرأ آية من كتاب الله فيه أو في nev لا تقرأ فيه آية من كتاب الله لا تقرأ فيه آية من كتاب الله الاحناف قالوا هذا يدل على الكراها قال هذا الأثر يدل على الكراها الذي دعاني ما بقول قل لا تأخذ الكرام من هذا الأثر إنما الأثر فيه إخبار عن ماذا؟ إخبار عن الواقع والاخبار عن الواقع لا يؤخذ منه حكم ماذا؟ حكم الكرام معروف عند العلماء أما الإخبار عن الواقع هل يؤخذ منه الحكم؟ لا يؤخذ منه الحكم وإنما أراد أن يبين لنا أن شأننا من يكون في الحمام رجالا كانوا أو نساء ما كيف يكونون يكونون في ماذا بعيدين عن تلاوة القرآن منهي بالغسل منهي بإزالة الوسخ فلهذا قال بئس البيت الحمام بئس البيت الحمام هذا هو المقصود بالذهم نعم إنما الذي قال بالكراما الأحناف ولكن ليس كل أحناف لأنه لا يوجد فيه دليل خاص إنما أبو حنيفة والذي صرح بأنه يكره ذلك يكره ذلك نعم وبكتاب الرسالة على غير إنما الحليم حليم قال هذا يمكن أن يكون مكروه إذا كان مراد بالحمام المكان الذي يقضي فيه الإنسان الحاجة فهذا نعم هذا يعني حال قضاء الحاج وحاول أن يوجه كلام أبي حنيفة فقال حتى الحمام إذا كان يقضي في الوقت الذي كان يكون يغتسل أو في الوقت الذي يكون جالسا لا بس لكن في الوقت الذي يكون في الحمام داخل الحمام ويريد أن يقضي الحاجة آل ذاك يكون مكره نعم والسبك من الأحناف عندهم السوكي الكبير والسوكي الصغير الأحناف يعني السوكي يقول على أن الكراءة في الحمام جائزة لا بأس بها وقال لا يمتفتوا إلى الكراءة نعم وبكتب الرسالة على غير وضوء نعم طيب لو قيل لك ما هو الدليل على أن الكراءة جائزة نقول له الأصل الجواز والذي ينكر مطلوب بالدليل الذي يمكن هو المطلوب بالدليل يأتي بالدليل وحتى إذا قلنا بأنه قال به فلان أو علان أو تلان ما دليلهم؟ نعم أنا أحب أسمى لماذا قالوا بأنه في الحمام الأحنف قالوا بأنه يكره ما دليلهم؟ هل لهم دليل؟ عندهم أثر علي ومع ذلك هم أنفسهم لم يجزموا بالكرى بالآخر إنما قالوا ليس فيه ماذا؟ عندهم شيء آخر وهذا بالرأي طبعا هذا بالرأي من من يذكر منكم ذلك؟ قالوا ابن فيه كشف العورة وكشف العورة يشبه ماذا؟ الذي يكشف عورته يشبه من يقضي حاجته ولذلك كونه ولذلك كوله فنقول له طبعا لو دخل الرجل مثلا إلى الحمام بمئزر والسنة يدخل بمئزر أما إذا كان يدخل الحمام بدون مئزر فهذا طبعا والعيال لله ارتكب الحرام الرجل ينظر إلى عورته الغريضة إن العورة قسمان كما سبقان بيننا، فإذا حتى إنهم يقولون الأعمش دخل الحمام وراء الناس للأسف بدون مئزر، والمئزر قال العلماء هو ما يسطروا النصف الأدنى الأسفل، سواء كان يعني تبان أو شيء من هذا القبيل، قال هذا هو المئزر إذا فعل واتظر ودخل الحمام فلا بأس، أما أن يدخل بدون مئزر فيقال أن الأعمش دخل ورأ الناس بدون أي فماذا فعل قال لطالبه قدري فقال سبحان الله متى عمي الأعمش قال عندما كشف الله ستركم أو كما قال أو عورتكم نعم قال وبكتب الرسالة على غير وضو لاحظوا هنا قال منصور لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب لاحظوا وبكتب في رواية الأكثر بلفظه ويكتب بلفظ المضارع ويكتب بينما هنا مصدر كتب ويكتب وفي رواية كتب وبكتب نعم وإنما قال هذا عطف على ماذا على القراء عطف على القراء وهذا الأثر أيضاً مسألة كتابة الرسالة أن يكتبها الإنسان ومعلوم أن الرسالة هل تكتب بالبسم كلام طويل هناك من قال إن الرسالة ما يحتاج إلى أن تكتب البسم هناك من قال لأن الرسائل لا عد فيها من كتابة البسم وكما سبق عن بينا في أول درس البخاري لماذا البخاري لم يصدر كتابه بماذا؟ بالبسملة ولا بالحمدل قالوا كأنه جعل كتابه رسالة إلى الأمة رسالة إلى الأمة فلذلك غالب الرسائل لا تكتب البسملة فهناك من منع وقال إنما من الذي تكتب البسملة في أول القرآن وليس الرسالة لأن الرسالة تكون عرضة لمذل الضيعة وفيها اسم الله وهناك من قال على أنه الصحيح أنه تكتب البسملة وهذا هو القول الراجح ولذلك قال سبما له بكتابة البسملة في الرسائل وقد ورد هذا الوصول وصله عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم إبراهيم النخاة سألت إبراهيم أكتب الرسالة على وضوء أكتب الرسالة على وضوء وركزه ولماذا ما دخل الوضوء هنا أكتب الرسالة على وضوء قال نعم قال نعم لأنه معناه أن هذا مستحب كما فعل النبي صاصر عندما كان يقول فسلم عليه أحد الصحابة فأني أرده عليه السلام فلما تيمان قالوا عليك السلام إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر هذا كره فقط وإلا في صحيح مسلم في صحيح مسلم إنه لقي أبا وريرا في بعض أزقة المدينة فسلم عليه وآخر بيده ثم انصرف ليغتسل. كان جنوبا فافتقده النبي فقال أين كنت يا أبا هير قال يا رسول الله إني كنت جنوب فكرهت أنه جالسك قال سبحان الله المؤمن لا يجلب أو لا ينجز وكذلك وقع هذا لحذيفا بليمان فمعلوم أن العلماء قالوا من هذا الحديث أربع لا تجنب الماء والتراب والثياب والإنسان أربع لا تجنب الماء والثياب والطراب والإنسان الماء معروف أن الرجل إذا كان على جنابه واغتسل فما بقي من الماء يكون طاهراً يكون طاهر إذ غايته التقاء طاهر بطاهر كذلك الإنسان إذا سلم على إنسان آخر وأحدهما جنب هذا لا بس كذلك الثوب الذي يجلب فيه الإنسان أو الثوب الذي يحترم فيه الإنسان هو طاهر لأنه سبق القرنة لأن من يطاهر إذا كانت يابساً يفرك وإذا كان أخضر ماذا يفعل؟ يعني يمسح بمنديل أو شيء من هذا القبيل كما كانت تفعل أمنا آنشا وكما كان يقول عبد الله نعباس مثل المخاط مثل المخاط ثم أيضا الثياب إذا كان إنسان على جنابة وطبعا عالقة فيها هل الثياب تكتسب الجلابة الجواب وكذلك الطراب وكذلك ماذا آخر؟ الماء والإنسان فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وهذا أسلو من أساليب التعجب السياء المعروفة بالتعجب المشهورة ما أفعل وأفعل به ما أفعانه وأفعل به ولكن هناك سياء أخرى يتعجب بها منها الله ضره ومنها سبحان الله ومنها يا لك من رجل ومنها ومنها إلى آخره فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من فعل أبي هريرا رضي الله تعالى عنه فالما سئل هل يكتب الرسالة على غير طهار قال نعم ولكن إذا ترضى نعم أيضا نعم أيضا فإذن يكون قد فعل الأفضل قد فعل الأفضل طيب تابع وقال حماد عن إبراهيم قال حماد عن إبراهيم حمد كان... ربي سلنا قال حماد عن إبراهيم نعم إن كان عليهم إزار فسلم إن كان عليهم من علي الذي استحمل. في الحمام الذين في الحمام إذا كان على إزار والإزار كما قلنا لكم هذا اسم جنس يعم إزار اسم جنس يعم يشمل ماذا كل ما يغطي به الإنسان النصف الأسفل النصف الأسفل فيقال له إزار ويطلق على كل واحد دخل فليس المقصود به الإزار الواحد هذا هو المتبادر من للذين إن كان عليه إيزار فيقال هذا للنائم عليه الإيزار يعني هذا جنس كل واحد عنده إيزار يغطي ماذا؟ النصف الأسفل والأدنى وإلا فلا تسلم وإلا هذا فيه الطي والحذ يعني وإلا وإن لم يكن عليه إيزار فلا تسلم عليه هنا السؤال الذي يطرحه الفقهاء قال ما وجه المنع من السلام على من دخل الحمام بدون مئزار ما وجه المنع هل هناك دليل شرعي أم هناك مجرد ما هو الوجه؟, الوجه الذي يمنع قالوا إما أن يكون المراد به إهانة من دخل الحمام بدون مئزر، لأنه خالف السنة والحديث لو طرق من كان يؤمن بالله ويري بالآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزة أو لأنه عندما تسلم عليه يستدعي ماذا الرد يستدعي الرد والتلفظ بالسلام ذكر السلام اسم من أسماء الله ولذلك إذا كان الواحد يدخن وتمر عليه لا تسلم عليه ومن العلماء من قال مسلم عليه ولكن الراجل إذا كان حالق أو كان عاصيا أو كان مسبيلا منع العلماء السلام عليه لكن راجح السلام عليه إلا المدخن المدخن لا تسلم عليه بل له أي تحية أي تحية ثم بيّن له لماذا لأمر لما قالوا إذا كان الإنسان يتعاطى ويرتكي بالموبقات إذا تسلم عليه ثم تأمره وتنهى برفق طبعا بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن ولكن لا يظهر لي هذا في الخمر وفي الدخان لماذا؟ لأن أنت تسلم عليه ويتلفض باسم الله والدخان يخرج أول ريحة الخمر تخرج لا يظهر لي ولكن علماء قالوا لا بأس قال لا بأس أن يسلم عليه من باب ماذا؟ من باب الدعاء, الدعاء من باب دعائه قال من باب دعائي نسلم عليه ثم بعد ذلك؟ ندعوه ولهذا قالوا لا بأس لا بأس واضح تابع حدثنا قلنا آه آه لم نتهم لماذا قلنا إعانة الله لماذا لأن الداخلين إلى الحمام عراطا هم على معصية مرتكبون معصية والبخاري عقد فصولا في كتاب أدم المفرد كتاب مستقل هذا وليس هذا الكتاب ليس على شرط الصحيح فيقول باب لا يسلم على شراب الخمر أو بشيء شيء من هذا القبيل فإذا معناه أنه هناك من العلماء قال لا يسلم على المبتدع ولا يسلم على أهل المعاصي ولا ولا ولا لكن الصحيح إذا كان أهل المعصية تسلم عليهم لتتودد وتتقرب إليهم من أجل نشلهم ومن أجل إنقاذهم من براثيم المعصية فأجاز هذا إبراهيم النخعي وأجاز هذا غيره من السلف قالوا من باب الدعاء ومن باب إنقاذه أما إذا كنت تمر عليه ولا تسلم وغالبا ما ينظرون إلى هذا قل سبحان الله بالنحيان ويمر علينا بدون سلام بل مر عليه وسلم إذا كان يتعاطى التدخين أو الخمر قل له إذا كان مساء مساء الخير إذا كان صباحا صباح الخير شي تحية أي تحية ما تقول يعني السلام يعني السلام اسم من أسماء الله وإذا إذا قلت تكون قد أخذت بقولي عالي من آخر ولا حرج عليك ولا يسمع عليك لأن هناك من العلماء قال يسلم عليه وينهاه عن التدخيل وينهاه عن الحال التي هو عليها إذا كان مسبلا ينهاه عن الإسبان وإذا كان يغني أو يستهزم أو إذا كان حالقا أو إذا كان يعني تسلم عليه ثم تنهى لأن الإسلام جاء ببذل السلام وبذل السلام لكل مسلم لكل مسلم وحتى الكتاب لا يبدأ بالسلام لكنه إذا سلم عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأ اليهود والنصارى فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه فاضطره إلى عضيقهم ومع ذلك أجاز بعض العلماء أن يسلم عليهم وبعض التابعين إذا كان هناك مصلحة أن تدعوه ولربما تخرجه من ماذا من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام كابراهيم النخعي وغيره بل حتى قال لما قال هذا قال الإمام أحمد قال يسلم عليه إبراهيم النخ علي المقال يسلم حتى علي وجود النصران فقال الإمام أحمد ويقصد بذلك دعاء إلى الإسلام ويقصد بذلك دعاء إلى الإسلام بل قال عبد الله عباس لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا لأقلت له هو جزاك وفرعون قد مات أبن الله عز وجل يقول وقولوا للناس ولم يقول للمسلمين وقولوا للناس حسنا قولا حسنا وقال من الحسن أن تمر عليه وتبين له وتبين له والصحيح إن شاء الله إذا كان مسلما عاصيا أتى بالمعاصي وأتى بالموبقات أو كان متلبسا أو كان في حال معصية نسلم عليه وننصحه هذا هو لكن مسألة التدخين لا تظهر لي ولعل من قال بالجواز ومسألة كذلك الخم لمن قال بالجواز لعل قوله خذ به لعله إن شاء الله على صواب فلا يكون هذا سبب لماذا لقبول النصحة ومن هنا قال العلماء هل يسلموا على المجهول هل يسلم على المجهول إذا دخلت إلى بلد بلد إسلامي هل تسلم على المجهول الجواب نعم يسلم على المجهول إذا كان البلد بلدا إسلاميا هذا لماذا لأن البناء على الأغلب البناء على الأغلب والأغلب على ظنه أنه مسلم لكن إذا كنت في بلاد المشركين فالأغلى ماذا؟ أنه غير مسلم أنه غير مسلم واضح؟ وأما بلاد المسلمين فكما قال عبد الله بن عمر ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته من غير بحث. وهنا تأتي مسألة لا بد منها من التنبيه عليها وهي مسألة الصلاة خلف الأئمة ومعلوم أننا سبق أن بينا على أن الإمام وع هناك إمام عدي هذا تجوز الصلاة خلفه باتفاق العلماء ما عدا الرافض إن الرافض لا يرون الصلاة تصح خلف أحد إلا خلف الإمام المزعوم وهو محمد بن الحسن الشيباني عفوا العسكري هذا قال لأنه دخل في السردة وهذا محمد بن الحسن مات بن الحسن مات ولم يتزوج ما أدري كيف جاء المهدي المزعوم عندهم مش المهدي المنتظر اللي ينتظره آب السنة المعروف الوالد في أحاديث كثيرة فقالوا لذلك دائما عندهم لا يصلون في الوقت دائما يؤخر مش يدأخير الجمعة السوري اللي عند الأحناف لا الجمع السوري وحده ولكن يشفيه الجمع السوري يعني عندما يكون الوقت الأول والثاني بقيم إلا ثواني يخرج يبدأون الصغر فإذا صلى مع الناس أو شيء من هذا القلب مجرد نفاق وثم ليس عليه الاعتماد إذا خرج الإمام نعيد الصغر ولا تصح إلا خلف إمام مزعوم عندهم الذي يقول فيه الخميني رضي الله عنه غيره في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 36 يقول إن الله بعث الرسل لكي يرسل عدالة في الأرض فلم يستطيعون حتى محمد ثم يقول الذي يستطيع أن يرسي قواعد عدالة في الأرض هو رجل شو هذا الرجل وهذا محمد الحسن العسكري المزعوب عندهم فهؤلاء لا يلتفت إليه فإذا العادل يصل عليه باتفاق يصل الله خلفه باتفاق أما هم يرون أن لا تجوز الصلاة السني فإذا صلى تقيّة فقط، ولا يصلى على جنازة السني، فإذا فعل تقيّة فقط، ويجوز له ولا يدخل في مقبرة المسلمين، فإذا فعل تقيّة فقط، ويجوز له وإن يغتصر السنية، فإذا لم يفعل فهي خوف أو تقيّة فقط، ويجوز له أن يأخذ أموال المسلم السني، فإذا لم يفعل فهي تقيّة فقط، وهكذا على فقههم المعروف الشاذ. فالشاهد عندنا أن العدل صلى خلفه باتفاق ما عدا عند الرافع هذا هو الثاني الفاسق المبتدع الفاسق المبتدع العلماء قالوا ننظر إذا كانت عقيدته صحيحة عقيدته صحيحة هذا يصلى خلفه إذا لم نجد أفضل منهم إذا كان راطبا إذا لم نجد أفضل وإلا فاعقد صلاتك خلف أكمن أكمن تكون أكمن وخلف أفضل تكون أفضل دائما ابحث عن الأفضل وعن الأكمل فإذا لم نجد إلا هذا لا نترك صل من أجل بدعته صليوا عليه بدعته وكما قال سيد الحسن البصري كما سئلكم في صحيح البخاري وكما قال أيضا سيد عثمان عندما حوصر قال هؤلاء خوارج خرجوا عليك أرادوا قتلك ولكن هم أئمتهم يصلون قال الصلاة أفضل ما يفعل الناس فإذا صلوا فصل فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم فلكم الحسنوا عليهم السيئة هذا سيدنا عبد عبدالله عمر كان يصلي خلف من خلف الحرية خلف القتل خلف الخوارج وهناك من كفر الخوارج Voilà axé adam التكثير كما قال سيدنا علي هم من الكفر فروا قيل له كيف تصني خلفهم وهم يفعلون ويفعلون فقال إذا قالوا حي على حي على الدماء تركناهم وإذا قالوا حي على الصلاة أجبناهم إذا قالوا حي على الدماء تركناهم إذا قالوا حي على الصلاة أجبناهم فإذا بقي لنا هذا المبتدي إما أن تكون بدعته داخل الصلاة أو خارج الصلاة فإذا كانت خارج الصلاة هذا تجوز صلاة خلفها بقي القسم الثالث من هو مستور الحال مستور الحال لم نعرف حاله هل نسأل عن هذه ألا نسأل الجواب لا يقول الإمام أحمد فيما نقله شيخ الإسلام نوتينية في مجموعه الجزء السابع والعشرين مجموع فتاوى من ترك الصلاة خلف مستور الحال فهو مبتلع. من ترك الصلاة خلف مستور الحال فهو مبتلع. وكل ما ورد من الوعيد الشديد عن السلف إنما هذا من باب الزجري وكان البديل, وكان البديل وإلا هناك من صلى خلف الحجاج حجاج طاغية هناك من كفروا حتى إنه بحضرهم كفره وأيضا هناك من صلى خلف المختار والدعا من من الدعا وهناك من قال يروي الانفصال كما كان يفعل بعض الصحابة هناك آثار في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن شيبة وفي سنن الكبرى للبيهقي وفي سنن, سنن سعيد بن المنصور وأثار كثيرة والصحيح أن يقال ما ورد فهو من باب الزجر فقط ومن باب إذا كان هناك البديل أنتم تعلمون أن الإمام أحمد يسأل أن يصلى خلف من قال بأن القرآن مخلوق قال هو كافر كيف يصلي خلفه وخلف النافضة قال لا يصلي خلفه وخلف الواقفة قال لا يصلي خلفه بالله عليك هناك من توقف في مسألة خلق القرآن ومن أعلم كبار حتى إنهم ينسبون الإمام البخاري التوقف وينسبون لبعض السلف التوقف هل نفسك تعطيك أن لا تصل إلى خلف البخاري على أن البخاري قال لفظي لفظي بالقرآن مخمل وهناك من قال الواقفة قال هذا لم يكن عند السلف أنهم يقول المخلوق أو غير مخلوق إذا نتوقف إذا نتوقف هل لا يوصل الله خفاه؟ على هذا فيكون الغالب ماذا من بر الزجر فقط كذلك مسألة السلام مسألة السلام للمجهول لكن الحال في بر لا نصل الله خفاه إلا بعد السؤال متى؟ هذا كمثل مسألة مش... الزبيحة الزبيحة نأكل من ذبائح المسلمين ومعلوم أن اليهود الذين يتشبذون بدينهم المزوعة المزو... طبعا عندهم الذي يذبح عالمهم أو يكون أعقل شيء واقف على الذبح ومعلوم عندنا هنا في المذبح دائما عندهم الذي يذبح يصلي ووضع إلى غير ذلك. فإذا كان معلوماً إذا كان معلوماً عند العامة والخاصة الذابح إذا كان معلوماً فخلاص وإذا كان انتشر بين الناس والعرف والعرف هو معروف كالمص وكما يقولون المشروط لأنهم كانوا يشترطون الذي يكون في المذبح أن يكون مصليا فالمعروف عرفان كالمشروط شرطا كما يقول الفقهاء فإذا وعليه فإذا عرفنا أن الذي يذبح يستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويرتقل كل النراقل الإسلام فهذا لا بد أن نسأل إذا كان عمة البلوى كذلك إذا كان الأهمة كذلك لا أود أن نسأل أما إذا كان الناس الأصل فيهم الإسلام وليس فيهم ما ذكرنا فلا نسأل فالذي سأل هو الذي يسأل هو المبتدى في الحق نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرم نقف هنا إن شاء الله لا نقف هنا إن هذه مسألة المسألة السلام مسألة قراءة القرآن أخذت منها وقت اللاعب صبيه وسيأتيكم إن شاء الله أن عبد الله بن بس كان يرى قراءة القرآن وكان يعني للجنوب وكان أيضا يقرأ سورة البطرى وهو جنوب والنبي كان يستيقظ ويذكر الله وكان يسمي الله ومع ذلك ما كان يقول لابد منه وكان يذكر الله على كل أحيانه كما سبق أن قلنا الله تعالى أعلم وأحكم وقدر إن شاء الله نتابع الحديث ان هذه آخر ونتابع هذه إن شاء الله المرفع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن يكون الصوت مسموع نعم